أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة رب ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني العظم مني واشتعل شَيْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ وَلَمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ تُلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب بأنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا He said to me, that your Lord is on me, and I have already removed you from before, and there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 وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا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 فاتخذت مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَأَرْسَلْنَا إليها روحنا فتمث for her great people said she said she said I would be for you ما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انما يكون لي غلام ولم يمسس ني بشر ولم أكو قال كذالك قال ربك هو علي يهين ولنا جعلوا للناس ورحمة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النَّخْلَةِ قالت قالت يا ليتني مت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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعٍ اخْلَاتِي تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ هُنَّ الرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لقد جئ شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن نِعْمَ عَبْدُ الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني ب صلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولد وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قول الْحَقِّ الَّذِي فيه يمترون مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن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 فاختلف الْأَفَالُ من بينهم بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا اسْمَعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَن يَوْمَ الْحَسْغَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِيثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لِمَ يا مَا لم تعبد ما لا يسبب ما عُوَالَى يُبْصِرُ وَلَا يُؤْنِي عَنْكَ شَيْءٌ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِ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 Qala aradhibun anta an alihati ya ibrah heim La Christina KNOWLED nervous وَعَلَٰى السَّلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَذِرُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْهِمْ بدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل أن جعلنا نبيا وهبنا رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بص والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صد بيقا النبي ورفعناه مكانا عاليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم From Adam divided sich wild out and God and of Campus multitudes And from إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لا يس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 طبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 ثمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةٍ تُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَةٍ مِن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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَو ما يُوعَدون حَتَّىٰ إِذَا رَأَو ما يُوعَدون إِمَّا الْعَذَاب وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَسَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الص صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أمت وانتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا تخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ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 اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يصنعه بلسانك لتبشر به المت... فَقِينَا وَتُنْذِر بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا